في كنيسة العبكار في مجمع العطهار قايمة بكل وقا في كل حين اختارها البابا كيرلس طبخ بامانه في جهادك ومحبه لبناتك عمرت في دايرك أحكي رير بوستان وادير ما نرى وعلوان طمخ إريني كنا نرى العلوف على بابك يا طمخ وقوف گونے شخص کی لاطو ما فری نی فیکونتی تو برکی ہو بصلاتے لپجے ہو توزیلی او گاہا مع كثره اتعابك كنت تبذلي ذاتك من اجل احبابك طمع في ايريني يا مهابا وكلك وقار شبيه بالهنا البار سرت قدوه ومنار طمف كنت عطيه من السماء في ارض الشقاء لتساند الضعفاء شاكرا في ألمك صابرا مسبيحة متهاللا طموف إليني أحببت الرب ليلة ليس لك يا طموف سوى وسبحه في علوي سماء في تتميم تقصير كان عملك كل آواء تسبيح القلب وال من كل القلب فعلتي بالطقوة يا أمي وصلتي طمع في اليني كان صمتك منيع طامة في ريني دائما في نصف كما نرى لمحبي الطهارة مثل أبو مقارا دامة في ريني يا أمي دعيتي اما انت فبكيتي وبالإقبار قابلتي طاما في إريني القديسين وامر قريوسة بسيفين سندك بصلاتهم في كل حين صلي عنا يا قديسة همام الرب الهلال ليعطينا النجال طامع في إيريني طامع في إيريني بارس Kurie you read me a